ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى بعباده فضرب لهم طريقا فضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخافوا دركوا ولا تخشى فأتبعهم في الرعون بجنوده فغشياهم من اليمن ما غشيهم وأضلَّ فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى أكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي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 ولكن لهم منا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار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 ولا نفعه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعه أمره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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَظْرِ إلَى إلَهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِنِ أَسْفَارًا